أي يحسب أي يظن الذين كفروا معجزين في الأرض ومفعول معجزين محذوف أي لا يظنهم معجزين ربهم بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم لأنه قادر على كل شيء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات اخرى كقوله تعالى واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين وقوله تعالى وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم وقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وقوله تعالى قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وقوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء الآية وقوله في الشورى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تحسبن الذين كفروا قرأه ابن عامر وحمزة لا يحسبن بالياء المثنى التحتيه على الغيبه وقراه باقي السبعه لا تحسبا بالتاء الفوقيه وقراه ابن عامر وعاصم وحمزه بفتح السين وباقي السبعه بكسرها والحاصل ان قراءه ابن عامر وحمزه بالياء التحتيه وفتح السين وقراءه عاصم بالتاء الفوقيه وفتح السين وقراءه الباقين من السبعه بالتاء الفوقيه وكسر السين وعلى قراءه من قرأ بالتاء الفوقيه فلا اشكاله في الايه مع فتح السين وكسرها لأن الخطاب بقوله لا تحسبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله الذين كفروا هو المفعول الأول وقوله معجزين هو المفعول الثاني لتحسبا وأما على قراءة ولا يحسبا بالياء التحتيه ففي الآية إشكال معروف وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول أن قوله الذين كفروا في محل رفع فاعل يحسبا والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم ومعجزين مفعول ثان أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله في الأرض وعزى هذا القول للزجاج والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ بالتاء الفوقية كما لا يخفى ومفعول الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول ومثال حذف المفعولين مع قيام الدليل عليهما قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركائي وقول الكميت بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب أي وتحسب حبهم عارا علي ومثال حذف أحد المفعولين قول عن ترى ولقد نزلت فلا تظني غيره مني ببنزلة المحب المكرم أي لا تظني غيره واقع الجواب الثاني أن فاعل يحسبا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور في قوله قبله وأطيع الله وأطيع الرسول أي لا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين وعلى هذا فالذين كفروا مفعول أول ومعجزين مفعول ثان وعزى هذا القول للفراء وأبي علي الجواب الثالث أن المعنى لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض وعزى هذا القول لعلي بن سليمان وهو كالذي قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني الكافر وقال الزمخشري وقرأ لا يحسبن بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين في الأرض هما المفعولان والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض حتى هم في مثل ذلك وهذا معنى قوي جيد وان يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في قوله وأطيع الله وأطيع الرسول وان يكون الأصل لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث انتهى وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ لا يحسبن بالياء التحتية خطأ أو لح كلام ساقط لا يلتفت إليه لأنها قراءة سبعيه ثابتة ثابتة ثبوتا لا يمكن الطعن فيه وقرأ بها من السبعة ابن عامر وحمزة كما تقدم قال رحمه الله وأظهر الأجوبة عندي أن معجزين في الأرض هما المفعولان فالمفعول الأول معجزين والمفعول الثاني دل عليه قوله في الأرض أي لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين في الأرض والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على لهاية لقائنا آمل أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم وأنتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته